وهذه سيدة أخرى تقول مضى على زواجي عشرون عاما عشت فيهم حياة سعيدة ولكن زوجي مرض مرضا شديدا أحسست بأنني لا أطيق البقاء معه لقيامي على خدمته وضيق ذات اليد عندنا فهل يجوز لي أن أطلب الانفصال عنه أم الأفضل أن أظل أعيش معه تلك المعاناة الشديدة لا شك أن الحياة متقلبة بين اليسر والعسر والصحة والمرض والمؤمن الصادق يثبت على جدارته بالحياة في كل الأحوال كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خير الله والزوجة تقر بأنها عاشت مع زوجها اياما سعيدة عندما كان صحيح الجسم وافر الثراء فهل من المرؤة والإنسانية أن تتركه في نحنته لتتزوج غيره تكمل معه مشوار حياتها سعيدة كما بدأت إن التي تفكر في ذلك تدخل تحت حكم الحديث الذي ينهى عن كفران العشير فقد نسيت ما قدمه لها زوجها من خير وتبخر بسرعة ما نعمت به سنوات طوالا وقد صح في الحديث الذي رواه مسلم عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء يوم العيد بكثرة التصدق لأن أكثرهن حطب جهنم بسبب كثرة الشكاه وكفران العشير لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط إن الزوجة الصالحة تعين زوجها على نوائب الدهر لا أن تتخلى عن وكفى بالسيدة خديجه رضي الله عنها مثالا رائعا في صدق معونتها للنبي صلى الله عليه وسلم بالقول والفعل والمال وبهاجر أم اسماعيل التي تحملت الوحدة وقاست البعد والألم طاعة لأمر الله وأمر زوجها إبراهيم وبأم الدحداح التي شجعت زوجها على التصدق بالحديقة في سبيل الله وبزينب الثقافية التي ساعدت زوجها ابن مسعود بمالها في حال إعساره وبزينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم التي وفت لزوجها فخلصته من الأسر بأعز ما تملكه إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تطلب الطلاق من زوجها إلا إذا كان هناك سبب قاهر يجعل الحياة متعذرة أو متعسرة ففي الحديث الحسن الذي رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه أي ممرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة وفقر الزوج المريض إن وصل إلى حد الإعسار بالنفقة الواجبة هل يجيز لها طلب التفريق أو لا مذاهب الفقهاء في ذلك مختلفة فقيل يجبر على طلاقها عند إعساره أو امتناعه وقيل يؤجل شهرا ثم يطلق عليه الحاكم وقيل تخير إن شاءت أقامت وإن شاءت فسخت وقيل لها الفسخ ولكن ترفع يده عنها لتكتسب وليس عليها أن تمكنه من الاستمتاع بها والاحتجاج لكل هذه الآراء طويل يمكن الرجوع إليه في كتاب زاد المعاد لابن القيم الذي قال في ختام بحثه والذي تقتضيه أصول الشريعة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 أو كان موسرا ثم أعشر فلا فسخ لها وهذا رأي جميل يضم إليه أن ترفع يده عنها لتكتسب وتبقى على عصمته ولها أن تمتنع عن تمكينه من التمتع بها فإن عجزت عن الاكتساب أو وجدت عنه فيه فأرى أنها تخير بعد ذلك في البقاء معه أو لانفصال عنه إذا لاح لها في الأفق ما يوفر لها الحياة الكريمة والله أعلم